أَوْ نَسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مّنolِيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرُدِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا مِّنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْذِيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزْغُ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ آلِهَةً دَاوُدَ شَكْرًا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 مَا خَرَّتْ بَيِنَتُ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا لقد الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يمين وشمال وكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتيهم جنتين جنتين دواتي أكل خمط وأثل وشيء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 لَعَلَّ عِلْمًا دَأَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا نَجْرِي وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا قُلِ ٱرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 ويقدر له ومن فقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا كانت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتوا بها تكذبون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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وماتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَاتَينَاهُمْ ما فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْنَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أُعِظُّكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا